قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وعمروا اكثر مما امروها وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن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 يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِثُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَاتِرِينَ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 وَأَمََّّينَ كَفَروا وَكَذذَّبوا بِآياتِنَا وَلِخَ إِآثُرَةِ فَأُولَا إِكَ فِي الَّ ذَادِ مُخظَرُون فَسُبَ قَالَ اللَّ حينَ تُسُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَهَارٌ وَبِالثَّغَاءِ وَكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي بَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَغَىٰ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 وله من في السماوات والأرض كل له قابتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بَرَءَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سواء 122. Kذلك nufصل الآيات لقوم يعتلون 123. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم 124. فمن يهدي من أضل الله 125. وما لهم من فَاتِبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ قَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاسْتَقِيمُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ تَرَقَّهُ دِينُهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا ربهم إليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريقهم من ربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 وَنَوَىَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي قَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ وَتَعَالَى عَمَّا عم يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُوا بَعْضَ الَّذِينَ عَمِلُوا لِيُذِيقُوا بَعْضَ الَّذِينَ عَمِلُوا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة الذين من قبل كان أكثر من مشركين فأقم ودهك بالدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرض له من الله يَوْمَئِذِي يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَرَأَى نَفْسُهُ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَوْضِلَةً ان لَهُ لا يُحِب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره تُبْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمٍ فَجَاءُوهُم فَدَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَتَقَطَّعْنَا مِنَ الَّذِينَ وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتخير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء سَيَبْدُ السُّطُوعُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَتَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِلَّا وَلَهُمْ مُدَبِّرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعَمْيِ عَوْنًا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 ولقد ضربنا بالناس في هذا القرآن من كل مفل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تَصْبِر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَا يَسْتَكِفُّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ